وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذا اليوم الجمعه التاسع والعشرون من شوال لعام 1436 للهجرة الموافق عشر من شهر اغسطس لعام 2000 15 للميلاد ناخذ على ما تعودنا عليه من كتاب الأصول الثلاثه وبشرح الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله تعالى مبارك سلمه عانت جمعتي معالتي علت عصران شعت شوال شانه 400 36 هجريا كمون 10/4 اكتوبر قلتشحن 10/3 ميلادي ان شاء الله اذا كتابنا الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب وزده استاذ ماني ثلاثه الاصول الاصول الثلاثه و جلسه زلولد ماني رحمه الله الشيخ العلامه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى بارك سمعت يتطولنا ما لهتي انواع العباده عينات من العباده لما بارك الله فيكم حانتي كابتن عيناتنا عباده الخوف كرببي كنفرح اذا باذينا خدم زاروا الشيخ بن عثيمين رحمه الله انتي بلالو الخوف هو الذعر وانفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر او اذى فرحي مالتي لوس مبادي كبون فلي من كسراس كچري كبزي فرحزي تبكي اسكا مالتي اسد كذا تمني خير سلاطين زلخه تفرح زلخه مالتي ويكم هوتي هلاك الله سبحانه وتعالى عن خوف اولياء الش... اولياء الشيطان وامر بخوفه وحده نتوم اولئك الشيطان خلينه يفرحوا رب سبحانه وتعالى عزيز فلا تخافوهم ايش وخافوني ما عاد يفرحون نطوم دغفتي سعرنا الشيطان نعوم ما يفرحوا ويملنا لذلك ما حد رب بنفرح زاء توحيدها عبادات والخوف ثلاثه انواع فرحتنا كندهانات ابكمن متكلمات اب ثلاثه زين نحذر ده حرك حتكم ان شاء الله النوع الاول خوف طبيعي قدمي مالتي كتفرحن كلخه لكن خوف طبيعي بتفطرو هاي بتفطرو فرحله هذا سبب تفطرو وخفرح يا خيالي مالتي طيب النوع الثاني تخلايا عين الدمناني خوف العبادة خوف ايش العباده نربي ختفرح زي فرحي عباده نبلاء نباعله عباده النوع الثالث خوف السر خوف السر ضبال دم الله الصدمه ني بوشت رب تبوش تلبخا تفرح كم جبارين حداغين خت غبره الصدمه ني خشفنيو لبي انتي حمزولو كيفلطني لبي كحلوا ازي سدزي كمزيغرو خوتانيو الكا معره خندزي تفرحونا السبزي ناوي وشتا هون كي كيترفف يفلط فلطي السبزي الكا ابنتك تكبر بوشت خا خت فرح ازي السر يبقى مستراوي ناوي وشطاوي شرحي كاب مخلوق مالتي طيب حجي نتا شرحه تو مالتي النوع الاول تقدم خوف طبيعي خوف الانسان من السبع والنار والغرق حدث طب اراويز كفرح غالي اذي بتفطر ود سيفرحي مالتي اذا وقدي كاب حوي يفرح ايه كايسه حلوه يفرح البحر أب يخون ابروباتات مالتي وهذا لا يلام عليه العبد زغاني من تاخذ تفرح ذلخ الكه كتكزو كتكزو ايتخلني خا ويد ماني انتخذ من غير الكه كتوقف سو قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام زعبان ابي الله موسى رب خطاك كلتاي فاصبح في المدينة خائف يترقب حبت مدينة ابحثي عد مالتي كثر روح نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام وخليه يدلي والله قاتلو مالفي بعصرعون ساعطت مالتي ازفر حزي اه شباب تفطروا ودي كنا كتكتل حتى تتبهد كانت بس يوم كيكت مخا مالتي زي ابسوره القصص ايه قصرا عشر شوم وتنرغب لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببا لترك واجب او فعل محرم كان حراما اذا فرحزك امتى يز صحا كان حرك وينيو مثلا جهاد نفس ولي الامر ما راح بعوث واقول امسعه تزغل يف بفرطح يقرفو زجعت زفر حزي بطوي كونن مالته ويول سلميتو مخانيزي منقدس خاطر زفر احنا قر يلل ليش شي خيدا مو ايسجدني ام مسجدكيدني مبان زفرته هون حقا انت تصل ما تنبع على گل انت بالله مالتيو كاب جماعه كتر حركايه باللان واجب كنتكدف بالكان كمون اب حرام ذوته فرحي كوله يبلن ازي اندحركو ينوجن اب حرام تاته لخا مالتي ما كان سببا لترك واجب او فعل محرم فهو حرام زغير نجر ما حرام تقادله ذو فرحي اب حرام ذو ركاته ينو وي كاب واجب ذن حركاتو ينو زفر حزي اب حراماتي خلخه زفر احنا غرغند فرح فرحه ازي بت... نايت فطروا وفرحيو اند خركن زي تفرح زي وسق قالو كن اب حرام كاتي يسيني كاب واجب اند خراب كيركه اب حرام دراتي كا كن حرام يكونالو ودليله قوله تعالى رب سبحانه وتعالى انتايلو فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين لا تكونوا تغو خبز مسو ولا كتواغوهم تاخدوهم زلخو لو عمي تفرحوا ما عاد افرحوا ويقول رب سبحانه وتعالى سبقت عقب كواقوخهم متصلوا سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه قال لهم ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايش ايمانا وقال ايش حسبنا الله ونعم الوكيل اذيتي مؤمن جبرو جبا انبري كفرح يا فلا تخافوهم وخافوا ان كنتم مؤمنين ابسوره ال عمران رقبه ايه 27 حمشه والخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود كربك نفرح كذي مسكنك هو رخي اذا فرحزي تمسكن له قونه الله غاني فرحي اينا ايتي كمسغن زلو فرحي ويدماني فوتوزو خنا فرحين زي فوتوزو خنا نبرب فرحين ندعرلنا فالمحمود ما كانت غايته ان يحول بينك وبين معصيه الله بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات ايتي زنقد فرحي انتدا امون بوخنا امون قربن كتمعسيه زر حقك قول تمون بو أمنغو ربن أمنغو معصيا ذلهم بفرح نزع معصيا تغديفكا نزع ذنب تغديفكا إذن تكون الله مالتي زناع فرحي فإذا حصلت هذه الغايه سكن القلب واطمأن زي عند حركات ما ذا فرح زيء لببي هداتي ورده قساني ورده وغلب عليه الفرح بنعمه الله والرجاء لثوابه نحن في روتز فرح زخاني نا حغوس ولحغوس بذ النعمه ذهبوا مغنياته كاتازمبي بتاع فرحتي اا ترحو قلها فرحنا يرب ما بيت وان شاء الله دماني اجري له تسفى يقبر له اجرنا خبوا ربي وغير محمود اتا ديت النقد فرحه ما يحمل العبد على الياس من روح الله تصفغ زغورصه كفرحي والقلوط تصفغ ريصو مالتيو زسبزي حتى رحمانه يا ربي سبحانه وتعالى الزفر زائد انا خن زغغات مني شكرك متصا عندي انا حمام تمصو زياده فرح شو ها شكر تمصو خلاص اب تصفغ مغراتو بس زفر حزي وحين اذين يتحسر العبد وينكمش يطعس مالتي كم زغاته مني تعزغ يفرح النايزمت راح دماني حتى تاسبابه يقبرن مالته وينكمش دماني نفسه يتعابد وربما يتمادى في المعصيه لقوه ياسي بخطر تسفى اذا زورهت معناته يمكن ام عصياته معناته خلاص انا تفي انا شكرنا تيزقنتت ايكونم اله ام فتو لما عصياوني اتو من غير رب له تيلو غير توكلت على الله تيلو غير زفر حزي مراهقلوني مالك طيب اتغالي اي تيزبلنا مالك تبارك الله فيكم خوف العباده نربغ تصرحوز يا عباده توحيده ان يخاف احد يتعبد بالخوف يتعبد بالخوف له باتي رب سبحانه وتعالى عباده جوبرو بزفر حزن زفر حزن يبعلو انت يا خونا لو يخون الله فهذا لا يكون الا لله تعالى وصرفه لغير الله تعالى شرك اكبر زغان ربط راح يكون زلوم رب قدفناه يكونو جنب والاعوذ بالله ابعد عن الشرك والدقلنا مالتيو ساعتها خلينا نستل زلا النوع الثالث والاخير ثاني ما قرش مالتيو عينات خوف خوف السر خوف ايش السر يعني بوشت اخذت فرحه من ما بو كان شافلو الله العافيه هلان دبيك يرقبني ابو شي يقول له فلطي ندابل يفرحون هسه بزي بدبد ياصو مالس اذا خاب مالتي كان يخاف صاحب القبر اذا بع على القبر زي قالك قبرني يلو نداخذ فرحه وينه اذا خوف السر نبلو مالتي كحممنيو كصللني وزبعه القبر زبلته وينه اذا خوف السر اوليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه لكنه يخاف مخافه سر والما حدا والي رز امنه مالتي اكال عدلو ثامور يقول له كيري اني ابن بيزول له خيفلطه بروحون يقول له خايف والعياذ بالله ما عرف ندزي بوشته يفرحون از سبزي فهذا ايضا ذكره العلماء من الشرك ازي اب شرك بروحه زلوث كريكان كسمع كاني كل يوم الا بذمتي زلو حجي موبايل ويد ماني بمتاي مالتي بكاميراتا ازي كابحلي فوكم بارك الله فيكم كريكان كسمع كاني ازي كن ندير اعتقاد قالو سمعنا مولا عالم سمع دمتي رب ربي زيها تا اذنه وسنتيا طيب اب قبر زلخه انت فرحو خينك كي يسلني كي يحمني تبلتونكا زفر حزي ابشر كي او دقالو مالتي واليعذ بالله ساعه اخيره سلازلله ابزيها تاخلنا لكن من قالو اذا سنسته انواع الخوف صدق من اللي بحصر زباله اذا عيناتات ما يخوف ما يفرحي تنب لنصحنا كل عيناتات ما يخوف قال يا شباب ثلاثه اذا ثلاث سمعنا له توصل خوف الطبيعه بتفطروا حدثت افرحوا لي نعم خوف العباده خوف العباده نربط فرحه مالك خوف السردمان مخلوق كما ها بايك يكشفني موجود اكي ودلي كايصلني كي كيحمني خطب اذا خوف زي ابشركم يودوا كماه والعياذ بالله اكتفي بهذا القدر اسال لكم ثلاث سمعكم مني جزاكم الله خير ابلكم هذا صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته